Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Con a yuhidi ki ba o radio men al-Muntada al-Salafis. Salafis. Dunt o kodars. Dimmu. Indernda de fdere. Al-Iqtiswad fi l'A'iqtid l'Il-Maqdisi. Con a kuburi seludekon o al-Aqidatu الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قدوني في دو كرمكوب ما كتب عبد المقدسي رحمه الله تعالى ولده مصيب ما كتب ابو جميل إسحاق جل حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله رب العالمين شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الاختصار في الاعتقاد للمقدسي عنوان دفتره انه المقدسي اما الاختصار في الاعتقاد للمقدسي هنلرا تابينت نيرغني عنوان وبل لودي كونكو اندا المقدسي نعم بما كربي يسر وائل يوم والحمد لله وحده يتقرن الله سبحانه وتعالى الله يني الله ونعم الوكيل ومؤدي وقويتته قال الشيخ الامام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين ابو محمد بن بن الله يتورن يهوداني الله المتفرد اوم ودردو بالكمال ونون تمل والبقاء كنم ايهدبل والاز كنم ايهتدونغال والكبرياء كنم امن الموصوف صفرد بالصفات صفاج والاسماء كنم ان المنزه واللهو على الاسباه جاء نند الله والنظره يروب الذي ام سباكم اتيلمه غندل مونغل في بريته ونولي تاغور مكنم بمحكم القضاء امردي نيي نال نياور مكو من السعاده امردي ادنل والشقاء كم ام الكسيد واستواوني على عرشي كسنغدو اشمكو عرش فوق السماء كسنغدو اسنا وصلى الله على الهادي يجوند الله ون ادو اون i la al-mahajjat al-byadà. I en gullà o'al-jallbun. Wa-shariat al-garrà. I on shariat al-dur. Muhammadin. Siyed al-mursalina. Quo'o an-nabab. Nilaab wa l'anbiya. Nilaab wa l'anbiya. Nilaab wa an-nabab. Wa'ala alihi. I dupin gullam-mabba نيقل إلى يوم اللقاء هانيان دهورق لالله سبحانه وتعالى أولو مقدمة أولو مقدمة لأيوتر يلتتاسنا أرن حسن كوينتاكم بلاء كوينتاكم يوقل أونيار لما كريمه الله تعالى الحمد لله المتفرد بالكمال والمقاق Allah subhanahu wa ta'ala hima waddoi ko inna takun timande ella busi ala emak ko Allah subhanahu wa ta'ala wasi fortake mo jogi ko nyete kon ella ko wana kadi wal baqa ked dagon gol kan ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi huwa al awwal wal akhir kan ko ni arno kan ko ni Allah subhanahu wa ta'ala ko heddatodo wal iz wal nakbihi mo jeekon jey kor cheddungal Allah subhanahu wa ta'ala ko tetdudo himo sefitori dum wal kibriya kany ma emon nin cinare kalma emangu kanko Allah subhanahu wa ta'ala onela don sallallahu alayhi wa sallam makirani enno wonde ma dum do ko waanare Allah subhanahu wa ta'ala huwa diray eman binaki al mawsoof bisifat sifarddo sifaji Allah subhanahu wa ta'ala -in sifari wa mawsoofaji in waqiban adiama tabin tinangol mo sifaji na arson enokumudo wal asma wa jogi koinatekum inde walillahi -as al asma al husna fad'u biha Allah subhanahu wa ta'ala mo jogi inde la no diremo de do inde bi ma ta'ala al munazzah 'ani al asba' la bul la bintedo ga enan dolla allah subhanahu wa ta'ala o wi laysa kamithlihi shay hay amarna namna kunta allah subhanahu wa ta'ala na'am ash-shabih ay al mathil nannal akunta allah subhanahu wa ta'ala umara naka sifaj makuna ka inde هل تعلم له سميع يللي انني الله سبحانه تجيتك راجو ناهو مريهوجو الله سبحانه وتعالى جوغاكم والنورا كنم ما اي ولليرتابه ولليرتابه في وغلغل له هو دغل نافما دوني غلرا ومراكمك الله سبحانه وتعالى يروجو مراكمك الله سبحانه وتعالى ولليرتابه دوغل بما كرمه الله تعالى الذي سبقه علمه في بريته بحكم القضاء ومتبع تأتيتك جمد المؤلم نعم هذا هو قدر يجي نيني اللي مكو اتغورنه نعم عرضتنون ادمبغل القضاء والقدار انشاء الله اللصة الله عهدده فنيني اللي مكو واندما إنو جياء اجياء بمن السعادة بمجياء امالتاب والشاقاء كنما امالك سيده منو فوق امورده igandal makko la yus'al amma yaf'al wa hum yas'alun walandata fiyunno o wadani hunde kari wojia be woni ko landeta bi wonno Dua-na-gul, nilá'n sallallahu wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, kimot? Dua-na nilá'n sallallahu wa sallam, ma�ika ina dua nilá'n sallallahu alaihi wa sallam, dua-na-gul, Allah subhanahu wa ta'ala, nilá'n sallallahu alaihi wa sallam, huwa al-thanaku alayfi al-malay la'ala. Qujangu, gul, manta nilá'n sallallahu alaihi wa sallam, kunun wunika dintal makqutungal, amna teleen giyaabe ben joolo golle sallallahu alayhi wa sallam ko mantu golbe kabe na la no sallallahu alayhi wa sallam ko al da'if fikintinugol ko al da'if fantin dinugol el la no sallallahu alayhi wa sallam rundooni ko be yamiire wa sallallahu alal hadi ay al murshid na'am wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim al hadi ondo ay al murshid nam tindino amma feuno gongol allah subhanahu wa ta'ala ko hertori nakala tahdima akhbata walakin allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu almuhtadin kankoni feuno gongol allah subhanahu wa ta'ala hentingol gelbungol no be na kirnom mi acciow يال بوغول ينم نغل اي نالور ما ماغول اينو فوتو هن تاغول اطيتا تاغول سينان اندنكي هالكيدو يا دن بالله والشريعه الغراء ان شريه الدد موهودو هووني شريه الاسلام مولا سبحانه وتعالى سوباني مولا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى, وتعالى, وتعالى وكانكوني كو سوباني ان دومدو Nalla subhana wa ta'ala waylan na'am thumma ja'alnak 'ala shari'atin min al-amri fat tabi'ha wa la tattabi' qawl alladhina la ya'lamun ma wadi min shari'a ma dama ka Allahu subhanahu wa ta'ala wa liku wa inna Allaha sallallahu alayhi wa wa sallam سيد المرسلين والانبياء نعم نلاد صلى الله عليه وسلم كو كambe وني كو هو نلا بكني ماي انبا رحمه الله تعالى وهو حديث ثابت انا سيد ولد ادم لا فخر وننكمي وني كو بني ادم نعم توهنا اي افضائل جابن نلاد صلى الله عليه وسلم فيلات كن نلاد صلى الله عليه وسلم kambe woni sayid yani ko kambe woni koho on do cindi nale ko kambe woni ko attata gede cindi nale ni attata gede ida wiugal ko laa sallallahu alaihi wasallam woni ko attata gede on do haa re fi honnon be wi ana sayid walad adama um فهمكم جوا كنتي كوناري همم جوا كنتي كون نفرها انا سيد ولد ادم سي سايبوني كوغيال جو ادم كون ني نتي كان قطاتا غير دهن المهم فقيه صوفيه اكونا دون دو انا ولي رطوده وندم والله سبحانه وتعالى نيميني يوبكونا هذا يدل على أن مؤتقد الشيخ نأم في باب الصحابة في, في الآل والأصحاب مؤتقد صحيح يعني أنه مؤتقد صلر صلر بديوينو بيننا وصحبه معلوم برمكوين بي وصحبه بيننا وعلى آل ونو الرواهد قرية وعلى آله بيننا نانقل بين قرن صلى الله عليه وسلم صلنا بمعبب إننا ناتل نرطن Yalla sintare ner konsina un anche mona un arena filiagaloni woni woni erdemu minan rawafiq waman lafalafahu na'am wa utun be wa sah bihi e wondi penelare bin sallallahu alayhi wa sallam nasi forinilo sifaji wa idi sifon gal sahaba binallahi sallallahu alayhi wa sallam at tahirin o bellabu e den dana gal kobe ona de kon kobe e wole الاتقياء وبهن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يتراء ركعا سجدا يبتغون ماذا فضلا من الله وصيغه 87 صيغ بين الصحابه صلاه دائما إلى يوم الى يوم اللقاء واوصى رحمه الله تعالى اله لم ان وفقنا الله ايا لله سبحانه وتعالى حور دمى هورين دين لما يرضي كنقهن ويلتنم من القول مردئكم والوانية فنمي أني والأمال كنمي قل وآذنا يودندوين يومولوين وإياك ينكدي من الزيغي ام مردئونيار والزلل ام مرتن لك أن صالح الصلاف ونما مطلبي يوتو ببن وخيار الخلف ام مطلبي لنتي ببن وصادة لئمة Eo ho bee hoda bebe wa’u lama al ummma ekaramo koo be taoodean itta faqaat fotti a quauum ko gudhi mabbde Waa toabaqat haun di yeroo dini aaraa’uum iyalle mabbdeen aal imani billaa Godhigol Allahuhanahu wata’ala waannahu aadun wandama ko’o gooto Fardun هُوَ الْقَيُّومُ هُوَ نِيبُ الدَّسْمِعُ هُوَ نَنُوَوَسِيرُ كُيُوَ لَا شَرِيكَ لَهُ كَذَلِكَ الْأَنَامُ وَلَا وَزِيرُ وَمَا رَكَ دِ وَلِ نِدْتَهُ وَلَا شَبِيهَ لَهُ وَمَا رَ قِنَتِ كُن نَنُدُلَا وَلَا نَذِيرُ وَمَا رَكَ دِ كُوَلِ نِدِرَ مَكُ سَكُ أُرُن كَغُلِ مَكُ دِ وَلَا إِدْلَا عَلَا أُونِتِ دَ يَهِي مُدُ وَلَا مِثْلَا عَلَا أُلْ سِفَاجُ مَكُ كَ وانه الذو جل كنك الله سبحانه وتعالى موصوف كوصف ورتاد بصفات القديمه صفات نقد التي انثق بها كتاب العزيز كتاب العزيز دفتر الله طوره نكدن الذي لا ياتيه الباطل لا رتاد ميل من بين يدي ولا سمير ولا من خلفه ولا باء ما تنزيل ده كنج من حكيم امردو نيودو حميد يتنين وصحبها أن نقول سلينة جلدين عن نبيه غاية أنباج مكة وخيرته إصباء مكة من خلقه يتقو مكة محمد محمد سيد البشر كوهو أن ديانك الذي أم بلغ رسالة ربي يتنون إلى الجو ممود ونصال أمته ولابني مفتمقل الريد وجاهد في الله في بنت قل دين الله حق جهاده حقيق عتن ناره Waqa mal millilla oo darni uq wani yni laawol wa’dha O labi maja laon goni. Wakka maladdiin alla surhaan watalattimi kao dina. Waqana alka fiin kun wani u fuji bedo he.wala yaada waccaaliili muhidi onnetdan ke’oonyi do maala on wonni lore daga muwalaali qa’in wachanali wodo إذن أدوه مقدمة إنوابنا قدها قبله إيجامتها أصول جين الله ورواى طارق بن شهاب في اللي كان أدوه صاحبات قال أبي جاء يهودي أرنو علي يهوديا كي يجو إلى عمر الخطاب فسيدنا سيدنا عمر فقال أبي يا أمير المؤمنين فأي يورجكم آية آية في كتابكم فدفرمون تقرؤونها كذن جنغل لو علينا سيتايوني كو ادو امين ماشر يهود من بنت اليهود نزلت وركوا ايه جبينو نا علم اليوم حرم اندغال دو نلل الذي نزلت فيه انده اون دون ايه جبي نتخذنا ذلك اليوم اله من جبتو نغال دو نلل ايدي قال اي ايه لا ما ماكم وياي قال وي الله سبحانه وتعالى اليوم هند اكملت لكم دينكم Bi milni on dina mukam waatu a kum nimati mitin bin ne ma du no wa la kuns dina Biin minni ondina lislaamu to on dilaamu faqaala oiiikan ko Umrra Allah wanu y ni min alam mil andi Aliuma nazala a nazalat nenyalaanede onga aya jippi wana kaenen ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inna la tahallahu wa nahnu taymen bi arafa meiden arafa asiya ta jumaa qanu wali kiida jumaa rawahu bukhari wa muslim fa amanu bima qala allah laqom inna qalla subhanahu wa ta'ala bikum fi kitabihi kadatramako wa sahha nabih ta kunku salli inna ba'aju makko wa amaru bereuni de do ayedje yo hadithaji kama warada wal bin jollino من غير تأرض، والدائم يتنقل لكيفية، ونغلنون موت، أو اعتقاد شبه، في أغل ننغل أو مثلية، ما تنصف أو تأويل ما تنفرند، يؤدي لنبأ إلى التعطيل، فادئ الإنغل، ووسعتهم يا جنبك بصلاف الصالح الصنة، ينب صنة المحمدية، صنة الله صلى الله عليه وسلم، والطريقه المرديه مرضيه ولا ولم يتنيغل ولم يتا ولم يتعدوا في ديوال كيرل القران كنمي سنه بي الى البداع فاده بداع المرديه كنوني بوندو الراديه نولد فهازو كنوني ميدادي بمالي بذلك الرتبه او دو مرتبه السنيه كنوني توودو والمنزله العليه كنوني او نعم هو مقدمه والله الرسول جود تشدوا هو مقدمه قرون دو وني مان حاج قرون دو وني مان حاج نو يودن نون حنكي كناكري حياتك امرشدو ان يدقو ما ار ما ويو ككاريو اوديت بلا سو kala dogo do dum do wi mo dogi koynete ko man hajjado dogi koynete ko man e rewayi rewandera udunde e hora kokobe maaki do wattanayila imudo onti gi mandina seewti ka suudu tasko wona e kokobe do yewti walla ko doni haqi ko dungo ko nafsi yawone ko be wi be laaba ni ta go ndere e fe enina ko na ko dum do woni ko ha hewki juude mede leddan tan tambita ki dum do ha re ko kanyun ma kiina waffaqana allah wa iyyaka du'a torana gol leddan kio allah konko oeltori naam yehani turade allah subhanahu wa ta'ala allah hauri dinna konko welata mo na konko welategoi dua onnayawi allah hauri dinna konko welata la allah hauri dinna konko welate an ko ko sawel yo balan na min simi idan sitawi netan ke o ame hauri dinmen kon ko welata nal sal sal sogga mahay uti ka burgerema awi yone namundo anopouli ma kodo edo arai ko anndi alla sal sal soggi hahe uti ka burgerema sa rabe ke iwa ka burgerema ko petori alla sal sal loncinan dum ko buri dum ko buri modde ko ne moddo alla sal sal loncin ko buri اذا قلنا صلوات الله قلنا ان قال يكون تبي صلوات الله عليه ارسيك كم قري موتدن كول دا اي مودن الله سبحانه وتعالى لونتي نكري موتي ثلاثه يا فادنا كما كريم الله تعالى من القول كم غونغول يتوالى الله تعالى طور دون الله سبحانه وتعالى كو وننكا الله سبحانه تعالى دانو دانو بي من الزيغ او न्यारे يعني بعد الهدى كنسي اريك الله سبحانه وتعالى بي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد حين يومها ما وتا او ني ده لو بي او न्या قلبي نوا اوي اون دلاوي وي اجيا امودو دهدرن نان امنيتالي او نيكي كوسين دجوكي بيلي كوسين دجوكي بيلي كوسي تايوني ان لياتاكم ايند انناكم موت لياتاكم وني لينناكم وني ندهبا غونغه نسالو جا جولغون اوني او نيارا برندا او نيارا برندا نعم وزلل immortal la siyama ka'ida la siyama ka binde jedina na'am sitawibani adama ino toraade yalla sotala adam mo mortare mortike joma aida seldo wi ikari mortike kar inna ma mortike tawta azika yulma qodarna dal dari inna ma kari قال بني ادم لما تو كمورت تاكو بابا بني ادم اي هور مدو مرتينا ايمولي سانك مرتيني ما انكو با يا هبي كينته كون الله ولا حياتي دكتور ماي جانو يوكيل كاي رونكتا مرتغل اذن ادم كان ماي حوا مرتينا نوكا فازلهما جوني انو مدو مرتينان انو كونوا كسيقرا اذا او تؤدم ايه هاوا مرتي يلي بيتن منو امرت اندم اندبديتي بمرتاكي والله نبيانو بتوبو برجيكي الله سبحانه وتعالى بيي هندو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَ لا إله إلا الله قروندوول من حاجسلدو نجاك انبا جمرتو ودا تراجو امرت اندما كونل وفت الله سبحانه ربنا اريتو توه جیدو دمم باکو حقو نما كون اکو بيونيلي اريتانو متاو اطرام ربنا ما ترويه انه اي خلاف يا كان كان ما ادري شلون تاون ما اتوني دا كله ساوي كوبي جول بالا كان يكوني وني كيري كون دو وني يا ودي مودون ساعي ان فان كيم يوما ام اندو مرتاند من لا تو من الخاسرين لا نكونن من الخاسرين والله من لا تو كوبي ييبو بيرودن في هونو ناهكيا كولباليا دابتي ما نانجو الله مستعان نعم لأن الصالح الصلاح مؤجب يوتب لك وخيار الخلف مؤجب في تجربة الصلاح كان خلف نعم خلف الصالح مالو خيار الخلف قبل يكير ببطنجي صلاح الصالح أما الخلف الطالح لنتي إبون ببن قبل لونديب سالفو الصالح من الصحابه نعم اذا ها رايكو خلفي و ندانك لونت دو بوندو ندانك نواي وند خلاص كونسيكو اي الله سالفو الصالح وني مودو اي و كاب سالفو الصالح وني كونديه مولا ن نعم كما كريم الله تعالى وساده tagorende la banodere pe 41nde ha worondiri ara uhun yani wa arado tasikku ko ahwa bele e won e yotede mu yani mu'taqad ha'ula bibal le mabede won hotti na imam abu zafar as-sanani makirino sinan ke youti funnange akida mu o ya youti hirna o youti nan kam mennyama ata na onno tin dini won e gonga ko be wa tatabaqat fi al fi al mu'taqad onno tinna haqiqa be Allah telen be fotti e mu wonde makanko Allah subhanahu انن ليكو توغالال ديانغال توغال بوغال اليمانو وانه احد فرد سماد قوندو فو قوندو فو كو صفاج مكو كانك الله سبحانه وتعالى كو صفور يعني كو الله سبحانه وتعالى الصمد صمد الصالينو فيلو جيوي الذي يصمد اليه الخلائق الصمد يعني الذي يصمد إليه الخلائق لجي ام وت وتس جمعي بكم تي يقوم هاو فاننده Hayyul <ion del club> Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa hudukan kallahu subhanahu wa ta'ala qayyum wa udumi dukkan kallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basiyun qanana wa yumira wa nini etata nanda eda bani adam ko iyo wasm ismi bitori subhanahu wa ta'ala la sharika la, la". kafil en enfin... ta ناكا توهدو مبئة ناكا قولي جمعكو ناكا توهدو الاسما والصفات ناكا لنكا ينكي نكي سفا جمعكو مراكو نتاكو ننضو اي رو يو وناكا توهدو الروهية كحولا قول كفيتا قول كهرسو قول كدواء ومراكو نتاكو متفيد وكامكو الله سبحانه وطعالا كما كدو لا شريك له كوننا ترينركم ولا وزيره وما رأيك أن تكون أم أولي لرأي قل إلى متير مق... مقل ما أم أحل فين إنه قل بالأسفل أنه من مكفا مي... من مكفا سنغ ولا شبيه لا فإنه ننضى على مقفا الله سبحانه وتعالى إلى آخر وما أكدر لا يعدل عنه إلى غيره نعم يعني أونية تاكي يا هي اغو قونغو كونو باركينو ري اون فا بينو ري كونو الله سبحانه وتعالى نعم قرس الله سبحانه وتعالى و ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني ادلوا ربهم هذا ظلم ان وقتما فتق الله سبحانه وتعالى على اذا صافر تن <متحدث> كن فيهم تم قول مهاج الابهاج من الصلاهير تشوري ها ري ا اونيكي الا وونغ الله ادلكن ما العدل بالفتح والكسر ونوري كوسرت العدل ونن داري يعني اونياغل الا وونغ اونياغل الا الله يأمر بالعدل والاحسان فصلاة يومي نُمْ أَلْكَ الْمَئِمُعِيُنْ قُلْ أَوْلِ أَدْلِ فَاتْعُوَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُنْ نُكُؤْنْ يَقُلْ إِوَا إِفِنْ بِهَانَا لَوَنَيْدِيَ مُورٌ لَمْ لَا قُفِبَ لَا قُفِبَ نَعْم هيك نودي بناكي وندنا غولتي غول لفظ القديم تلغي صفات الله سبحانه وتعالى تلتا غولتي غول غول القديم سي فر القديم كون يا فهم دو القديم نكبي وصيفور تيدو صيفاجي ني بوري ما انا موك بفالا ويده وندما اون صيفور بي وصيفيتوري هور الله سبحانه وتعالى قلنا اما ويغولمو القديم هذا لا يجوز هذا لا يجوز رجاءه ندي بتاند لا امام رحمه الله تعالى وداك عقيده مبه صفر قال الله سبحانه هو القديم هو القديم كو اشعائر الى والمب ونك الله سبحانه وتعالى ودوم كتب توحيدي جي انو جي ايمودوم القدام توبه توحيدي اندن حوتا سي تايوني احن جاكيده اجانغالن سورديده وسا دفي ارا ووري يور مودي كون فو كو ويي جول وندما بن اون جيتووني كوني نعم يامودن القدام البقاء المخالفه الحوادث اي دو جي يعني الا شاعر اراي اراي نكمو لا Defterè al-wujud. Y'an indensa a janginda ara ibi kentia kontauhi. Jangga tafidu l'ashaiya. Ina ibi kentia kontauhi. Allahumma sta'an. Na'ma. Bima ki raimahu allahu ta'ala wa ghafarala. Bima ki raimahu allahu ta'ala wa ghafarala. Wa anna hu mawsuf bi sifati التي نطق بها كتابه العزيز سيفاجرن القران يوتين النبي بانجينينو نيبي اذا الا فسي على امور قد دفتر مكنكو يوتيدون نند دفتر ده على تاند مير ايسو بانو الله سبحانه وتعالى يوتيرن توا توندوكاينو alla sultanatin min ritimribeka do dina gol do lawol haqiqa wal en gol do lawol ko ngawal be banginani ko dum fuja wada konete ko jihaadi walam yada al muhidin anke o nyido mudu nge finde mudu wacitan taaki ka ka liggo nojeya e akko ne harbon da ko be wada viri ganta yani kabe yiltolira kala kabe yari minori ne ima musabo ni makir no wonda be Siko gudjo kala kabe mo ayoto ko woni ko nan ngaro e sayno kelkaaji sin e kan kandiraama bida sin e kan kandiraama mortagol o ngo hana ka yawtede ko no yo am qadar imaaki yuz kar lallaw itraja yawtata fi makko maslan ko fihom bo arande huudelen ko fi makko ka biyo yil tim munum ko lil umma on chuudi mo e اما ايمجرما كونيك كاي بماكي ولا لقائل المقال لا اله الا الله هذا هو المنهج الصحيح نلاصل سلم اكنال يوتو كا يوتا ان انك اكناك ايوتير ما نادو ان ارتا ايين قال قران أي السنه ايالي ونوري معنا يوترد انك وجانغودا توودا الله والو ايتاق القرانه السنه ايالي afama tanu no sababin no no famira Allah famo arai famu ma famo bon Bui yi hande ko no dum do wi famali bu yi famal dum do no. si goddo no fami famu luto nil dal qur'ana kanyumay sunna enna na ma makura ay ka sakoni woni ko fami ka sakoni woni ko jangi ka sakoni ko li woni ko yi yalli alqur'ana e sunna kono woni ko yiiri yalli sababai kono woni ko yiiri Allahu musta'an na'am no al yahudi yankeyo o yi say na o mat menen meden andi ayo jippi e do modon sitawi ko menen o jippi nemu me wada no idi sabu yahudu kayno idi ko enta konfeto yahudu no enta konfeto mujarrada fi jippa go la ya wada no kade feto al muhim feto gon ko sa jokki ko ayo jippini odo hadii ko و دليل كو كبيو تي با ودو ولا مي يدع ال ملحد المجالا ولا لقائل المقالا اذا نودو هدي اودو حديث مجانتي دو محل الشاهد صل... ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم يعني من انا مودن ندان كيون اكنك اكنك و اكنك كاوولا الله سبحانه. و تعالى اذا كنونك اديو دو اديو دو حديثي نكو اينوكو نعم سيدنا مرناكي كوندو نكو دو جيببي الله سبحانه وتعالى اي جيبيني دو آيه حاري حاري به اراتا فآمنوا بما قال الله سبحانه في وليكفي فاجي ولكو اينده كونادوم نو كامبه بيغمدي بيغمدي طيب وصحى نبيه يوسن لتون انل الله عليه وسلم دون دو كردن على من يا الاخوه ماكول بيدو وصحى النبي لهقول لمنهجني ايه يصح الخبر تساكو ياما بيو كامبي كو يوسل لتو كو اغانلادو كون صلى الله عليه وسلم نابي جولوندامسكو خبرو الاحاد من جتاتا ردن على هؤلاء على شائع وي جولوندامسكو صابه جودو بيللي تلين كايدي هاري سيكيرو Waa mar ruu kana warada mi qri tau dellika fiya. Inde den ee sifa jirin baytu hewtibe beerewni no alqu’ana e sunna rewiliku no yeew ciino be wepi tanali wonon ki ma be hodd wiyu golko hono sifa’o way bi on na be jangal landan wa hayu iwalik asmawi be wonde no sifa on koni wai inna ma tumhi musifati sifa kono innaka sifa on koni woni kaifiyam kaifiyam aw nakamba alimako aw yataqali la ma wi yurujo aw ta'wilin tu addi ما انفيرو ن ابو جاء يقول ان, قل إن الله سبحانه وتعالى بسيفاج مكو نعم التاويل عند اهل الاحوا فيرو بين التاويل كيم بيداء هو التعطيل بقول ان قول تاويل مبه يعني معنى معنى التاويل عند اهل الاحوا هو التعطيل هو at-ta'at-eel. Ma'ana firo innu gusipisalani ime bida bennu tawil ma'ana amukum ku at-ta'at-eel. Kul d'ingul. Naa. Izan, ku kul ma indenem ma'adun, ma'adun sifa, ma'adun sifa jiri. Wana adunuka jawab. Naa. Bautun bevii wandama au ta'wilin yu'addi ila at-ta'at-eel. Si tabi wanyi aliya de jungo neema odo odo o firu firu selungo ka o boldi o boldi waluko jungo wiange na neema ma don bawde ala inshallah ko bawde joma woni en daare illa selle tan neegara ko e jule allah subhanahu wa taala woni ta denjo ko don si karama ko be bewi hay si noppi goje ray merde go denjo wi gol jungo ala sotal mari jongo mu mari qin che kon gi te musifite und und na la karemuhu allah taala wa wasi'atuhum as sunnah al muhammadiyya salafus salih ionis sunnah naru sallallahu alayhi wa sallam khalf ari lunti ben bombeb ben be ari beyla as salaf alam wal khalf أحكم وانما الصلاف أعلم الصلاف السابع أبو أن أمدل وانا كو كولنتي بالخلف أبو أن أمدل أبو أن أمدل في جديد كوائته الله نتعارضني تناقضني نعم إذن أبوك فيه لرب ابن رجب رحمه الله تعالى يبتحير قد بها يونكت ben ngingol den la naangalane ke wedda o haana ne danke sumna wallahi no haani ya jangol en haani wongol e ka sahaaba be wonnodon har en yaw tali ko hottawa juddi meselal ta sahaaba be mayna sallamaaki وقوزي في في ليكو نصص لماكي والنما وان ضرب ظهرك وخذا مال بقولتي ايعلان باكو لاندو نوو باكو دوم دويدو دو ايغال اي جيتاما اويا ساي كادي وتمامي يغيب الله المستعان نعم والطريقه المرضيه دون الى وليتني ولم يتعدوها إلى البده المرديه والراديه be yaltali e koko salahu saliwon do e mudum gol yaltande don e wonno e mudum ko ha nabibe e beda dum do no tindina kala yaltu e kurum woni mo sahaba be wonno e mudum ya andu hare wi e beda ka wallahi wi e beda sawa annu mu andi so anda njelo woni ko yalti e kongol de hande mo sippe yolbe ten hore gangunal Ina ware. Chunchi no rapi. Ina sudhibe no bumi. Kono tata kubono. Bono. Sana ngui kula kaburure. Awati luhamu. Ie juma adi ndudo. Ajo ini ndudo. Nengi imamu no kutuba okudodu. Pani soto dure wahari bendu yanto ya. Kubono. Kukule wanyika. Kukule wanyika. Awakuwa no nine. Lankia kutu kubare. Rapi nini chunchi. طابت ونعم تقرع السنه والجمعه و لكم هي سيدي من المنتدى يف دي زي طابت جيتله هنا شو صار الفاوزه ما كيتنا و ننا نيقابو كبلا ناني قابو يتجيتله هنا ككن المهم كما كريمه الله تعالى فحافظوا بذلك الرتبه السنيه والمنزله العاليه ثمره ان دين دي ونغول امام حاجه سلاف الصالح هنا دو صحابه بن كونهم ويرانا رضي الله عنه وارضوا عن لقد هدى الله عن المؤمن اذا باء تحت الشجرة بيو نده بهو ديمده بيال تاري القران تندينكم بيال ثاني بيوني امودو الله سبحانه وتعالى جوني بي دو مارتابا ان كدي سافالا اودو او مارتابا ما ونا ا كوبيدو وونو امودن كون ما امام الاوزاعي رحمه الله من من سبق ينو فيما و wa iyyaka ba'ara ar-rijal la renti koorte yene hore mudum ido ta ko tataami hale ko wi ka ko be am ben bi senegal ko dum won ko be lagile ko ko wa in zakhrafu laka al qaw haasib e pentri haasib e fortini be pentire fenande commande pentire Fenan le mere la goce jaba tane nan ko fenan. Komada anan ko enete ko penti. la bingo. Sina anagara no su dun ngalal may haa daga penti ko kon ko ya يوسف يقول: "هنا ما وانا توقع بها كتاب يوتي بن سفاج دفتر ماكو نوه بها نبي قوم فيت ينباج ماكو ان مستوين على عرش وندما مكسنو دو عرش ماكو كما اخبر عن نفسه وان امبتي لقاء فقال عز وجل الله تو دووي ان ربكم الله تبيتي جونكم الله الذي ان خلق السماوات توج والأرض إلي في siة أييا من ان الأ ثم تو <تصفيق> على الأش با س وقال الله تض مبي إن ربكم الله ت ج walda itugal al tarawna hangal yoton dum thumma stawa ala al arsh bawtu hu wali kasengodo arsh wa qala allah ta'ala mawwi ar rahman allah subhanahu wa ta'ala ala al arsh hu wali kasengodo arsh stawa himo woni do ton wa qala hu thumma stawa ala al arsh hu wali kasengodo arsh ar rahman kan allah subhanahu wa ta'ala wa qala hu allah alladhi allah ta'ala qul qala al samawat taghru al samawati wal وما بينهما يكن كن في سته ايام انبدل ثم استوى على العرش او نكاسين غدو عرش وقال او هو الذي خلق في سته ايام ثم استوى على العرش او نكاسين غدو عرشي فهذه سبعه مواضع دم دو كنوكدي جيبي القران اخبر الله سبحانه لا बने ولا بالودنم انه هو الارش وندمه كسنغدو ارش مكا الله سبحانه وتعالى نعم اوم دونو جاء الصفه ارانو مبه جامتي ادب ترنك صفات الاستواء صفات الاستواء اول هو رمون. Nukke li jep'i ka al-Ura'ana himu jant'i un Sine l'anke bid'a ariwi iwandena Allah subhanahu wa ta'ala nukkela nukku Himu nano, himu nyamu, himu doi, himu le Haq ili jant'a nuk Wiyu monuke Hore fi magba Himu kasengu da wa arshi Duh Kanku Allah subhanahu wa ta'ala Kohomba wale kuhumpiti nakankallo sio humfitu holu ni ko waddi na gongu ngol si gongu humfitihunde eno wat en te jigi do hakkelde o e woni al khulas san gaili e wono mas'ala fano nderi sala on ويا انصيفا وياهو ان دا دليل من القران والسنه ان دا متقرفن في السنه والجماعه ان المخالف في الباء قل دوني جنجو في ان دا دليل في ودائمك ان ايدي هنا في ود في ود ان لندي لندي دندي رمتدا امون فيادن او غندل بورغال ماونوده ادندانغال غاندني وصيفات من اشرف العلوم قالنا لا سنغدال دو امارا غالدو غاندا قالنا انك حقي الله سبحانه وتعالى وانا ايوتيد غالدو وري سنغودو اذا كو كويو ني فيندوني كو جودانا دو هاندي ناس ندغول دوندي bay ko woni hada woole gol wona fa woole al muntada salat te to be nata be ngabo wal besu da yanya ko mabe woole nyande go na majma ma ko nyande ala le furjito na odo sahabina sallallahu رضي الله عن قال سبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أز وجل الله تقول انكتب ومن كتابا قنون دفتر قبل أبتل أن يقلق نأتغت الخلقة إن رحمتي تبتير من أن سبقت لأدتك غضب تكر أنه فهو إن دقو نأتغو من دفتر هناك فوق العرش كونو موني كاسينغو كانكلا سابا هي مو كاسينغو كاسينغو دوار باهوا كانكو الله انذبو فوق لا سيمو كاسينغو دوار وروا الاباص بن عبد المطلب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نلا الله ذكر السبع سماوات بجنتي سماو دي وما بينها ثم قال هذا صلى الله عليه وسلم بما وفوق ذلك انو سينغو دوغ با قدوم وني ا بحر بين اعلاه واسفله حق ندومك الى مكو كما بين سمائ الى سماه كنو ايمن حق نسماو كنم سماو ثم فوق ذلك ثمانه او عال وندمهن سنغدوم مكو قدوم وني ا ما بين اظلافهن حق قني سنغلي مودو ايكون كوا بين را ما بين سماء الى سماء ثم قال ثم فوق <تصفيق> ظهورهم الى سن ودوب بمدون alas كون ولي ارشكي ما بين اعلاه واسفل حق دمون كلمه الى مدون ما بين السماء الى سماء والله تعالى فوق ذلك الله سبحانه يسنغ دم رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه اه وابن ماجه انا يعني ما هكون ما انا مسلي اديس ما مسلي ما انا قالنا عند اديس ما شيخ في يعني ركاكة لا قال يا ركناك بسلسله اديس قضيه انا كنا ندير حديث قضيه ما جاء امره لا تكون غدي ولا دي في مودن جلكيلان ننه تنانا سسله نايوتد قال رسول الله عليه يوتد نده يوتد ايج القران أي. أي يوني ان قطين الله سبحانه وتعالى مكسengo sengodo ars yakalat زوج النبي صلى الله عليه وسلم بيدو بناكي في قوله في كنك لسنطىوي الرحمن على راس استوى الله سبحانه وتعالى مكسengo دوارش استيوا غير مجهول ولبركدو ارشي وناهو دماجانه والكيف غير ما نولنا ونوليتم ما جنن حق الوابقى جنتنا قل إن والإقرار به إيمان إرّا قل إنكه نوأني والجهود به كفر يدو قل إنك كيفير يدو قل إنك كيفير وروا أبو بريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نلاقى الله لناك والذي نفسي بيدي نولني أم, أم وني أجودم بيون ني امو وانكي اموني اي جودن مامن رجل على بهيي غور خغوت يدعو ايمو منو نوندو ايمو نوندو ايمو راتو عليه وصلو ارغو كن ادي الا سيونا كان الذي لا تتوقف السماء كما ساء صاخق كوتيكن سوب عليها دو سدي حتى يرضى مو ديماكو وروى سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال لا لا منناك الا الا تامنوني الا تامنوني ا هو هبت هول مغول وانا امين من في السماء من كنوه ليلا اول وكان سماو ياتيني الارض لخبركم فيل من في السماء وبكاسما صباحا ومساءا بملك مؤالي ابنه اكتب سلمي رضي الله وعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قائل نصت مكان لجاري قل ونؤلو جيو ونصر اين الله أنت الله سبحانه وتعالى تعلقوا في السماع الله سبحانه وتعالى قال منا لم يكن جيو منكم يوم قال لالا بماك سددون وي أنت رسول الله أنت الله سبحانه وتعالى لالا بماك اعتقها رب نوأ سددون فإنها مؤمنة قوله رواه امام مسلم والحجاد وابن عون ابو عبد الرحمن النسائي بما كريمه الله تعالى ومن اجهل جهلا ومن اجهل جهلا على هوت مججل مجند واسفق واسخف عقلا اجلت اجلتو حقا اما جودو لا يقول امنوي انه لوكو ني ديك قال الله يجوز الله وياسلته اندو الله حتى بعد تصريحه باو تانجيل والصاحب الشريعه يومرا قول الشريعه بقوله نقوي ظلم اين الله نس سماكو الله سبحانه وتعالى وقال انس بن مالك رضي الله عنه انس مالك وفيلني وندما كانت زينب زينب لا شنو بنت جحش قال الجره تفخر هي منتو على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ا تقولوا يا زوجكن نضميني او اهلي كن ام مدم اما من وزوجني الله Allah rasulina lan sasalak wa wali fawqa sab'a samawa kaseng do'a samaw dora al-bukhari wa fi alys abu qara ya allah anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam idhkar almu'min rasulullah mejamti haa hatta yai samaw qala subhanahu wa وروا أبو الدرداء أبو درداء في اللي قالوا في الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنين لا الله إبماك من اشتكى منكم كلمون وليت أو اشتكى أخو ما أوليتي مسيطم أكفل يقول يوويو ربنا الله جوما من الله جوم في السماء واندك السماء تقدس تقدس مك تقدس مك يعني لا بي ما إن أمرك في السماع فياك منك أسما والدك ليجي كما رحمتك في السماع ون يرمينا لونينك أسما يغفر لنا, لنا حفرا منك حوبنا نا أهوبنا لوني قوة يمنبقات وخطيانا ونجمع بقات يمنبقات وغلواتنا أنت رب الطيبين كنوني جيدو لابن أنزل جبين رحمة يرمينا وشفاء ونجمع لك من شفاءك المرد لك ما هذا الوجع ونو موسند فابره انتي اديت حديثه رواه ابو القاسم الطبرائي بيسنني اديسن ضعيف حديثه كو او ضعيف بماذا في هذه المساله قول المساله الذين يقولون الله سبحانه وكاسين دوارشي ادله من الكتاب الى تجي دليل ذلك القران والسنه كسنه يقول ذكرها بذكرها ومنكر كلاو إن أنك يبدو أن يكون الله لأن الله سبحانه وتعالى لا تتوفيه حتى العلو كما سنبدو بعد هذه الآية بعد هذا الآية والأهدي قل من يؤهد ذلك وعودها لكم خالف لكتاب الله ونبدو دفتر الله منكر كي يبدو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة للأدن صلى الله عليه وسلم وقال مالك بن أنس إمام مالك بماكي Allahu bis sama, Allahu s'alhan wa ta'la nukka asama'u, wa ilmu guandal maqun gal fi kulli makan, hinukal anukk, la yafluu iwata min ilmihi guandal maqun gal makan un anukk, wa qal al-shiafa'i, ima shiafa'i lay mahalta' la bima'akib, khilafatu Abi Bakr, lumtal s'inna buakam gal haqququang, a'daha allahu fi samaihi, allasutala niku nyabi un d'ho, kasengu dhu asama'u dhu'udhu. وجمع عليها قلوب أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم تديري برصحابه إلى متيرسه أبو أبوك رضي الله عنه وقال أبد الله يقول للمبارك لقد أكدئ بما يقول نعرف ربنا لأنه عند جوم أمن فوق سبيه سماوات نعم هم كسن قدوا السماو بائنا كوسرط كما قالت الجهميه نو جهميان كوبي ويرين انه ها هنا لموا واشار الى الارض نانكوا سابوكاليت نعم قولون دووني كو كو والله كودون صلى الله عليه وسلم منتدى السلف ko dowli mutaqaddil dum sibde jolbe teddube Allah subhanahu wa ta'ala o yantani ken o do sifa nokkelije e ka alqur'ana Allah subhanahu wa ta'ala sappaniken dum nabi sallallahu alayhi wasallam ido fa huwa indahu Nen, el que el lloc de la lloc de la lloc de la lloc, el que el lloc de la lloc, es el que el lloc de la lloc. Toi. Odo sifa, sifa al-istiwa. Sifa al-istiwa. Kosifa. Fiilia. Kako sifa. Sifa dhatia. Kako sifa. Kono mwani. Fiilia manuikhtiaria. Watunilat koyna ta'akum asifa adhatiyya ko sifa moserta Allah subhanahu wa ta'ala sertata imu mosada ta'imu ngelik asifa al-ikhtiyariya sifa mutataq ko ko subu wa'ada imu wa'ad an la yufala kanko Allah subhanahu wa ta'ala imu subu wa'ad kanko Allah subhanahu wa ta'ala dum don on don sibande ofala نوا مصفه دي جو وانا ذاتيه اختياريه كيموند امج وسرتا امجي ككل الله سبحانه وتعالى مصبو دي ودا نيفاله نعم ا اولو صفه الاستواء كو صفه اختياريه كون دي او سوبينو دي اوفالنو اولي دو تر كان ثم نستوى على العش اوتدون وليك سينغدو اش طيب ينت سنن ما دام الله سبحانه وتعالى الى كان صلى الله عليه وسلم تبت تبتنيه مودوتون اولي كوادي ناقويل تبتي قال صلى الله اما يبدا به بسم اي به اونيب به مرون كتابين ننغل الله سبحانه وتعالى اوذ سفا سفا الاستواء بيون نلا سيب تابين onnemo konakin, on neimo firia on nemone. Jodi non sen siforino en la ha oada, Harai el siforimo nonen no veni áada si pora, Sen siforimo no Harai ennandi nimo e veni áada, se la tan kodo va e di joliko ma hi e mu. Mai Beron ki mahagol le ko jomama be wi'i ko laysa ka mithlihi shay hay e mer nan so wihi modoutam kaqalla subhanahu wa ta'ala on hay goppinaama on hay goppinaama idan qaya gumdimo hebi e wo e go on ko istawla ma'na istawla on ufulu اوو ني سين غودو استواكم استولا وصرت لكم استواء او فوتني الله سبحانه وتعالى امبو غير دي ها اولي سين odo akida ponuuna e janggede universite jinte ko njweteji molana safawi saudu o ike e mbada sa kebbe ara ibi ko suba ara ibi ko ko suba awatke chonchi jettoji kebbe anati e mudum dabbu kiree kadi suwobe boy no sa kebbe yaluti no wondi e kebbe wona ko kebbe de e way wal السلطة. السلطة. السلطة. الله سبحانه وتعالى قولهم دون كو تابينتي ناني هوريمو صلى الله عليه وسلم قولهم دون كو تابينتي ناني هوريمو فاي بختاني جي ايغا دي دين ايبيدو موجو فيجو به قولون كاسك تو كلا يبدو دو او هرأي الله قو يدد القرآن تنمي سنة وأنما القرآن تنمي سنة به مدوتا حمياء قوة كانت الله سنة طلعه على دوتا قو يدد القرآن تنمي سنة وانتن الإيمان بالله وانتن قبليه من الله سبحانه وتعالى قلون سبا إذن إمام مالك إمام عبد الله بن مبارك إمام الشافي قلون فائدة نفورة ek gugal karmo ko be sunna be siga ne do defte be garma dari alqur'ana e ka sunna be jokkin tin nadon battane e almamibe ben madon ga imma bal fa'ida qulun fa'ida fa'ida ko bion al muntadas salat salat salat nadani be landa go idan tabaqatu sama an naru no vo cha sal. Al muhim noje ena fò e mola na, No vudi pe mabemada ebui fipu be lossonta la hinukala nucu. A mal e no wodi a wo pe go e be fi a loskala noku. Seta non mau, im male o fipi ko lassonta la no sen go dou. Andiema mau furta E fibigo анди вонде махарай аге нон мон лутодири аге мама он лутоли камадаб шафиия нотон фи дон Аллах саллаллаху аля доуга сетайи ма шафиия кудуне кофиби вононе ко сикуда ида но имама он лури имам عبد الله المبارك رحمه الله تعالى бема ки вондела ноко خلافة أبي بكر. حق قضاها الله في سماائه. يعني قطن ونكو أهدد أبو بكر قطن ونكو لن تطلق صلى الله عليه وسلم. ما نعيو ترمات ما نعيو ترمات بنده. قل ستلقى أهدد نهاية من تنم. هنتو أهدد فيهندو ونهاية من تنم. سنكو دو. لا أسلم أهدد imam kaseng godewarsima ko kotomoni ko hoddiri ko abubakar woniko lon toto kotomoni ko hoddiri ko professeur alfa konde ila mutwaya radhiya na radhiya qadriya qada insana nu yusara an ya dumahila qul illahumma malikal mulk uti al-mulka yantasha idan sha'a an yadir al-mulk professeur alfa konde نندو فالاو كدي وادني او يتاجو داما نعم اذا كلن انكم يغالي غوندينغول كودوري بوينو ناوني تاو داكي غول المهم عبد الله ابن امام عبد الله المبارك رحمه دين هذا وترجم امام عبد الله مبارك بماكي كو صحابه بن اوردي الصحبه والرؤيا وندغل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجي كويمورتي مويريجي كاجي ماي بور نعم صحابه تابعين اجو فنتاكه ابدا فيو صحبه لندن حق بني بلندي حق عمر بن عبد العزيز كنم ام مواويه اي عمر بن عبد العزيز تمكي كلا اون اي بليتولان ام يعني نور في فيلي بفعل ما ناتل كان كوري الله جميعا si l'on ya l'úni Allahués s'insabé Warnings a dir Judit 1.9 MLOVES!!! 2.7 Nasa Montaja. Age 6.9 MERE... 3.1 M Renacada. 2.1 M En aquell moment el边 delat Libellum, sell Sisters Sports, popular... 4.1 M 있는데 elun Welcomeva al-Qur'잔 Nóswood Tábuiara estova... d nós softened. Whenever storeys customer service... llít cents Fia l'Qur'àna un yuti. Wassahat b'hi ha l'afbàr. Qum p'tal-ein-sill-i-i-mu-num-al-wajh. Sifur, que l'Allahu s'b'hanu wa ta'ala m'ajughi. M'ajughi, yes. Qala Allahu azza wa jal. Allahu t'udhu m'uwi. Qullu shay'in hàlikun. Qalahu n'aqalqu t'udhu m'u l'anwajh illa wajh'a. Sina, yisqa Allah s'b'hanu wa ta'ala. Y'an sinà, Allah s'b'hanu wa ta'ala. Faqala ادو يسو جو مانانغو ذو الجلال جو ميراغو تيدوغا كودو واني ماون انده واد اكرام اي تيدوغا رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات الفردوس جنات الفردوس اربع ان دراجي مدين وجرادجي ناي سيمتان من ذهب يد كنما هيرقين تيكون خنجي اليتوما وانيتهما چوداری مودن کنیم میران موود و ما فيهما <تصفيق> اكونكوني موقو ایکی وثنتان من في الذ و ثنتان من فضه بيد تريك مرضى اكنيه هليتهما چوداری مودن و انيتهما كنما يرون موود و ما فيهما اكونكوني مو و ما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم اَهَقُّ <تصفيق> لَنَا بِنَارٍ تَجْمَنُبُ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ سَيُنَاوِرُكَ وَلَكُمُ وَلِي مَنْ عَلَى وَجْهِهِ هُنَاكَ يَا سَمَكُ فِي هُمُكَ إِلَّا الرَّغْلِيَةُ سَمَكُهُ فِي جَنَّاتٍ فِي جَنَّةِ أَدْنَى إِلَى الْجَنَّةِ نِعَالٌ تَتَبَرَّنَكَ جَنَّاتٌ نَعَمْ وَرَوَى أَبُو راجعتي في فينا بما كان الله لا ينهى الله سبحانه وتعالى ان نقع ولا ينبغي له ان ينهى ها ننام و نؤدان يفضو القصب هيم جلثنا و نمني غندار و يرفئم فنتو يرفع شنو انت اليه تمك عمل الليل قل جم قبل النهار اطل بنار و النهار اغل لنزل نورمال ان قبل الليل اتلد جمع حجابه النار ورنغل لما قروم كو ايت انسخ حجابه النور نسخ حجابه النار نسخ حجابه النور يا وماندين بن حجابه النار ما حجابه النور معناه سو ولت نوصيتن له لا احرقت سنين صباحات وجه كالبيه سمكم كل شيء كلهن ادركه بصره وهوتي بيتمكن ثم قراء باطهم وجنهم بورك هو وعدا بلكن في النار بهم به كيت ومن حولها بهم كمو رواه مسلم <سؤال>: نعم فهذه صفته أو كصفة ثابتة ترتبط بنسخ الكتاب القرءان ولهو يوتي هو خبر الصادق يكون بتقل غونر الامين هولنين فيجب الاقراء بها نوتي الرجل دون و التسليم اجب بال بال كسائر الصفات و الصفات هديتن الثابتة تثبت دي الدلالات كل بند ديننا ون هون سيفه امو صفات ماذا الوجه صفه الوجه وله متذبيله دا اندي موت د النانه و هي دي صفه ذاتيه في اييه اختياريه صفه ذاتيه هو قانوني ويدن و لما صفه هو يعني موندي ام o sèrta ta emakko. O sèrta Walillahi ma ala. Noi wa am. Iwai ditane nendo. Achaduban dumanu ruhu yako, ruhu maw yako na kiri yarta. Idhan unu sifako dhatiya ilaya mfakku. Anhai hazi sifat. Sifatul wajweko. Sifat dhatiya kako fi iliya. Dhatiya. e m'uwandi emulun. Daru nambara imbibidaya. كاري و ارمو صفه و اريو نعم اري انا كومو اودو بما حكم امام عبد الغني ومن الصفات اين جاء الصفات جل الله تعالى السيوي نطق بها القران ديال قرانا هذا يفيدنا فائده وما هي اولا ان الصفات لا يعرف الا بطريقه القران اولا ان الصفات لا يعرف ولا يفسم يعني لا اريد معنى الصفات يعني ذم بقدر الصفات ثانيا لا يعرف الصفات إلا بطريقة الوهي سنعرك الوهي إن نرد إننا صلى الله عليه وصلى نقول لكم هل تبقى؟ يؤتنا مبادئ طيب وجاء المؤمن صفع صور تبيتي خبر سلد لا يلتفت إلى قول من يقول نأن خبره وهذا معنى كمتوات إن تمنى كسبب في ما امتسك ان كوغوتن كفيل ابر امتثق يكون اصفاه ثابته في كتاب الله او في سنته رسولنا قلنا ان ابر اذا قنس بماك ومن الصفات التي نطق بها القران وصحب الاخبار الوجه يا اسوغ الله سبحانه وتعالى هو مالك انتكم يا اسو دليل Allah subhanahu wa ta'ala bin kulli shay'in halikun illa wajha kalahu nana halqatu sina yeso makko moyani sina kan Allah subhanahu wa ta'ala alquran tabintini ta yeso kata bintinali no wadina tabintinu ta gol tayib hom won kotabintinali hore mudum Allah subhanahu wa ta'ala si tabe go'o ni ma do joggan jogi sappo kajifa afuriyaale o kan ko ni ko holumaa yalli ko ne anke goguro no waddi ma gongi golmo ka waddi ma gongi golmo agongini bani aadama on hay gongi na allah subhanahu wa ta'ala toy wa ta'ala ka ko heddoto dzul نعم الله سبحانه وتعالى يعني ذو ذو يبقى كذ يا إخوة، تبارك اسمه، تبارك اسمه، ذل جلالي، الله سبحانه وتعالى، ذل جلالي، ذو الوجه، الجليل، الكريم، تدونه، مونه، طيب، بمئة واندهما تنبو رداً على أهل بدع، هل تقول لهم بدع، تبينها الله سبحانه o sifike haye so non kotet dungo ko la sondala ari wona ma ngotaw ni hore mak o sifike kotet dungo i wonno ha tabitina mo dum sa mo tike mo dum do garay woni anke morti alaka inete debure yebui ala ya febe no gasa ko dum do lala ko e mo dum wiya morti no e masala kari jop aqadiya mi to bi mi rutike gangu nal do ka na gundo na gundo de je sa to joda sa ene en ka mun o enawa i taraaju wa bayana fun nange konko o fi bidon ka da zaraaje sarfo sali o be arai no ka gangu nal do be enna ko mi wi uno huune haari mi yiltike emu onna te dungal woni ko wonta te dungal naar gol matugo menen he sunna منه وادي دم دورن دو telen ko be sifii waro kamustadra be ni go wonno selli go ko won tan kono selli no tabiti bay be rutti be wiin jarni mai hore rutta ala to ta ut um be maaki wa ahemtu annahu rajul dhu قال لبرك أصبب morally صelim صدnight ح begun أصبب الله gehört الحالي ضعف little tell us yes اذا når القرآن تابعنا ن garde porque ن食べت سنة صلى الله عليه وسلم محل الشاهد الدور هدي وكبي في على وجه على وجه في جنة الدين ونن على وجه نقيس يس الله سبحانه وتعالى يس حديثك لنهم حليس يوسف ونصايسليب ان الله لا ينه ولا ينبغي له ان ينه هاك بيوي ولو كشفنا كبييدو انا ولو كشفها حجابه انه لو كشف على احرقت صباهات وجهه ما الشاهدون رسول الله طبيعهنا لا صد على يسقاطا بتائيل طبيتي يسو الى او هو تو يسو وطابن تننته الله سبحانه وتعالى اريد وندي او من المنتدى السلفي Adaura men arano in nitirabe Sheikh Abdul Razzaq Hafidhahu Allah Ta'ala. Endernde nokure wiyete ende tane ne. Monofala hendagol mojab radi do hitoji yoho tukashan Telegram Muntada As-Salafis. Yo Allahu on nafireng pa jaza